لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي با عندما تنخفض الرؤية خصوصا عند وجود ذباب يجب علي السير باستعمال الضواء المقاطعة حتى يتمكن مستعمل الطريق الآخرون من مشاهدة عربتي